فإذا قرأناه فاتبع آنًا ثم إن علينا بيانًا كلا بل تحبون العاجنة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه إذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق وقيل مرق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 ألم يكن طفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فدعل منه الزوجين الذكر والأنسا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى